أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أقعنا الله وأقعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أقعنا سادتنا وكبران فأضلون السذيل رَبَّنَا آتِهِم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها